إذ تقولون للمؤمنين ألي يكفيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة بثلاثة آلاف من الملائكة مزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتوم قلب خاسرين بل اللهم أولاكم وهو خير الناصرين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 ان تصعدون ولا تنون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غنما بغنم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون ثمّ أنزل عليكم من بعد الوم بأمانتٍ نعسى يرشّطاءفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة, ظن الجاهلية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 لَمَغْفِرَةٌ من الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُ